وخلقناكم أزوادا ودعلنا نومكم سباتا ودعلنا الليل لباسا ودعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا ودعلنا سرادا وهادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثدادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفوادا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن دهنما كانت من الصود لطاغين مأبا لبثن فيها أحقا لا يذقون فيها بردا ولا شراب إلا حميم وغساق جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفهزا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا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 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن لَهُ الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا